وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفست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 إنِْهُ إِللاا ذكْرُ للِ العالممين لِمَنْ شَمِنْكُمْ أي يَسْتَقِيم وَماَا تَشَاءونَ إِللا أي يَشَ اللهَّهُ رَبُّ ل